انصوريه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه زي الكثير شكرا لكم المجلس في مباراه في بان وائت وشرح الحديث الخامس والعشرين وتناول في الجزء الاصفر تدريب المحاضره تكميلا للي لدينا في الكلام في علم المشطلح في هذا الجرح والتعديل ولكن قطة الشروعي في شرط الحديثي أولان بعض المطار التي في فيه أود التنبيه على الأمر المهم هذا وهو تنبيه الكفة لحضور مجالس العلم وعدم التراصل والتراصل لأن هذا العلم يعني شيء عزيز جدا ولن قد تاغو بالفجر بمزل المالية وضحت والجهد والمذاكرة والدروس بين يادا الأخلال والاستفادة والتحسين سنبدأ يا أبي صلت الكرام من المواطنة على الحضور ولذا هناك جنور مثلاً من المواطنة السريحة فأنا احتاج على ذلك يكون هناك جنور مكثرة من الإخوة إن شاء الله عز وجل حتى يكون ذلك أيضاً فيه سعيدة أدعى للشيخ المعلم أن يكون عنده خخص وداع وهمة وإذن كانت وليبلغ الشهر كالغارب حضور ريفه إن شاء الله لذلك مجالس العلم بالصف الأول والصف الثاني من التبكولي ومجمعاتنا الإخوة ومن الكرام حكذاكم الله عز وجل وأخذ لكم تحصيل الليل المنفع الثاني الحديث الخامس والعشرون عن أديداد رضي الله عنه أي طوال إنما قال أيضا عط على الحديث السابق الذي يباير أيضا من أبو طبيب الحديث السابق أشرح حديث أهل الشم هو رواب أبو درق البتار عن أبو درق رضي الله عنه أيضا المناسب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل البسور بالأجور يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون لتبول أموالهم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إما بكل تسليحة صدقة وكل تثيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تحميلة صدقة وأمره معروف صدقة ونهل عن منكر صدقة وفي غضر أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيك في أحدنا شهوة ويكون لهم فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم فرأيتم لو وضعها في حرام فكان على الجوز فكذلك جدا وضعها في الحلال كان لهم أجر انتهى الحديث روابنا مسلم في صحيحه تنبيه مهم الشيخ القرضاوي خرج على في برنامج الشريعة والحياة وأنا كنت أجلس في زيارة بعض المشايخ في هذا الوقت وأجدت بعض التحوان أرسل لي رسالة على الهاتف المحمول من رقم لأعرفه وقال لي أن الشيخ القرضاوي على قناة الجزيرة الآن فاستنعت جزء الحديث ووجد أن الشيخ لباع الخديث في صحيح مسلم فهذا بالأمر جدا معني وتكلم الشيخ كلامة الحقيقة يندى له الجرين في هذه القضية هي قضية الخديث في صحيح مسلم معلينا من قصة وهي الكلام في مسألة المباقرات أو الخروج أو مشاكل هذه القضية أخرى ولكن الذي أهمني في هذه القضية بحصوص تخريج مسلم وضعيح حديث قال معنا الحديث ستاه موسيقى إلا أنه ضعيف وهذا نظر له بلغفية أو قريباً من لغفة وهذا الكلام الحديث قريباً غير صحيح من الشيخ هذا الكلام غير صحيح لأن الهمة تلقت الوفير موسيقى بالقبول هناك أحرف كثيرة وحديث قليلة انتقبها كبار الولماء كما ذكرنا في العام الماضي ولكن هذا الانتقاد لا يصل هذه الحديث إلى درجه الايه ان تقطع او الرد او لا حرج فيه ولكن الشرط ان يكون من اهل الصنعه والشيخ القرطبي كان هو يعمل بنقد اكثر من عمليه الحديث وخذنا هناك من دولات والمشاورات والتزاعات حتى لينور ابن السبكي هذه المسائل أو هذه الخضايا هو, هو الشيخ الغزالي الحديث محمد الغزالي وغير هذا على أن الشيخ في كتب أيضا يعني له مدعقلة سلينا من بعض علماء الأكارف زي الشيخ صالح الفوزان رحمه الله عليه في كتب القرضاوي اللي هو اسمه الحلال والقرام يعني رد عليه الشيخ في كتب حفلة كتب حتى في هذا الكتب لأن سنة الحل في كل الأحكام الشرعية وفي كل القضايا العصرية التي تكلمت بها الشيخ من كتاب الحلال والحرم كأنه جعلها كلها على الإله أو الإباهة أو هكذا <تصفيق> نعم والشرع ليس لا يؤخذ هذه السورة يعني المفروض التحفو كل أن بعض الأحوان يحتد على الشيخ الترضاوي يعني لأنه قال بعناك أثناء هذه المظاهرات وكل يعني. فإذا كان هذا الشيخ التحدث عن الكلام شديد لا يكن الشيخ التحدث عن إنتصر الغيه على حساب سوالك في الشرعة كانت ضعيد حديث الشيخ المصل أو غير ذري فهذا لا صحي سمع الشيخ التحدث غير صحيح على سبيل الإجمال أما التحصيل أي حديث الشيخ؟ حديث ولو تأمر عليكم عبد حلاشي يامونت بالأحتاس بشد عم أه ولو تأمر عليكم عبد حلاشي على رأسه سبيل وقال يحكمه البناس ويلطيه في صورة الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أخذ نالك وضرب ظهرك فاسمع وأطوح في حديث هذا وذكر أنه ليس في وصول المسلم ولكنه في المتلعات والحديث بعيد وأخذ في هذا البيان لكن هذا الكلام على سبيل الجنال قلته أنه غير صح أما تصليه كله محل داني أو آخر حتى لنخرج عنه عند رسله ا الحديث يا حديث عظيم جدا قراه او ذكره ايضا صاحب الفصاحه والبيان والبلاغه الذي تكلمنا في الدرس قبل الماضي في ترجمه يسيره له ان الله اصهاب الله عليه الصلاه والسلام ناس نحله كزي كده تفيد الكثر يعني في جنب من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فشغلوهم مسألة وقضية مهمة مسألة وقضية مهمة ما هي المسألة؟ مسألة أحسين الأدفة والثوايا لأن كان عندهم بصيرة ينظرون في النافع ويطرقون الضارف نعم وينظرون في الآجل ولا ينظرون إلى العاجل ينظرون إلى الأخرى ولا ينظرون إلى الدنيا كان عندهم بصيرة ونظرة ساخرة بالأموم فهؤلاء الأناس قالوا لنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الوجود وأهل هنا هم أصحاب الأموال الكثيرة والدثور الجن مفردها دخل ببنك الداج وكسكين أحباب والدخل هو المال الكثير أن يقول أن أهل بسور ذهبوا بالأجور ليقول أن الصحاب الأمواج الطغيلة ذهبوا بأجل كبير الذي يطلع فقراء الصحابة وانت على البنية كده تفهم أن هؤلاء الذين سألوا البسور هم فقراء وليسوا بأغنية فقال هؤلاء فقراء من الصحابة يصلون كما نظل يصلون على كده على من؟ على الأغنية كما نظل عادة على الفقراء يتساني بين الصلاه والصلاه نعم اوكي اسئله او اسئله كما يصلوا الفقراء ويصومون كما نصوم اي يصوم الاغنياء كما يصوم الفقراء في تسالي في الصلاه وفي الصوم ولكن هناك تضاد في الصلف الصلف عند الاطلاق تحملوا على صدقة المال قال السحرة رضي الله عنه ويتصدقون بفرول أموالهم يتصدقون بفرول أموالهم فيسبحوهم في هذا الجامع لأن الفقراء ليس معهم يسبحون لي فإذا يسبقهم الأخياء في هذه الميزة الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرأى من ذلك أرد أن يغيّن لهم أمراه ان هناك من الأعمال استالحة ما تكون صدقات وليس صدقات عينية ولا مالية وهذه الصدقات قد تبلغ صدقات الأموال صدقات هذه في الأموال لذلك ورد في هواية أخرى في الرسول قال ألا أنبتكم عن شيء انفعلتمون أدركتم من صدقكم وَلَنْ يُبْرِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ يعني فالرسول بيّن لهم بأذكارك بي أيضاً مؤسفة قال أنا أعلينكم أمر إذا تعالتمون أدركتم من سبقاتهم وَلَنْ يُبْرِكُمْ مَنْ بعدكم. ثم أخذوا بيّن لهم بعض بأذكارك أيضاً مؤسفة وعيد هذه الأدوية قال أوليسا فَدْجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ تَصَدَّقُونَ يعني هذا استخدامي في الكامل يعني الرسول يقول عندكم ما تتصدقون لي ولكنكم لا تعلمون ثم قال إن بكل تسبيحة صدقة والتسبيح هنا هو قول العب الذاكب سبحان الله إذا أطلق التسبيح معناه تسبيح الله عز وجل وقد لا يكون هذا التسبيح تسبيح الله بقول القائل سبحان الله اعتقد وإلا فسبحان ربي الأعلى تسبيح سبحان ربي العظيم تسبيح سبحان ربي العظيم ومحمده تسبيح أيضا أي يعني ما يكون مصدرا بذلك التسبيح سبحانه وليه. وكل تكبيرة صادقة أي قول الرجل الله أكبر أو الله أكبر تكبير نعم وكل تحميدة صادقة والتحميدة هنا هي قول القائد الحمد لله أو ما ذلك الصيح التي صدق فيه من الحمد وكذلك وكل تهليلة صدقة يعني التهليلة صدقة صدقة صدقة واحدة يضاعكم الله عز وجل يضاعكم الله عز وجل الأجعل من يشاءه ويأتيه وكل تهليلة صدقة قالوا يا رسول الله أياتي قال قال وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفِ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفِ صَدَقَةَ أي لما تأمر المعروف صدقة ونزمنا على المنطب صدقة وفي مضي أحدكم صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أد قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه نس فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أدرنا رواه الإيمان النصري حديثنا مرأة الحقيقة الحديث في عدة سوائل مهمة نذكرها على وجهة أول أمر نعمة المال أن هذا المال نعمة وقد يكون نعمة لأن المال قد يفع الرجل إلى أعلى درجات الجنة وقد يدعوه في أقل دركات النار ولكن في هذا الحديث لأن يكون المال الصالح في السحارة فلابد أن يرفعهم درجات عليا في الدنيا والآثرة لأنهم يعلمون من أين وفيما ينفقون فكسبهم حلال ونفقتهم يعني فيها أجر وسواب من الله عز وجل فالمال النعمة الكبيرة لأنه هو عور على الأعمال الصالحة ومن الأعمال الصالحة أن تكسروا لينا وأن يتبعنا وأن تسقيق ومكانا وأن تأمي سبينا وغير ذلك من المناجح كثيرة جداً لهذا المال لذلك يشهد بهذا المعنى الذي نذكره قولة رسول عليه الصلاة والسلام في مراتنا محمد والحديث صديق وإستاذه على شخص قوله عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للعبد الصالح نعم المال الصالح للعبد الصالح وكذلك من فواجه هذا الحديث أن اكتساب الأجل يكون ببذل المال في سبيل الخيارات اكتساب الأجل يكون ببذل المال في سبيل الخيارات لذلك تعلم أن الله عز وجل سيخلفك مالاً حلالاً غير الذي أن تحتر سليم ابتيلك الاذره الازرق فانت لهذا الهدف ستجود بما لديك كما قال الحسن رحمه الله عليه من ايقانه بالجود من ايقانه بالفطره جاده بالعطيه يقول ما يهمك ايقانه بالقلب يوقن الله سيكلف عليك تجود بايه بالعطيه يعطي كثيرا يوقي كثيرة لذلك الرسول كان يوقي من لا يخشى الزاقة عليه الصلاة والسلام قرأت أثر في كتاب العبر الشتاني كثيرة جدا كتاب العبر بأمون الزاهر وحب الله عليه كان هناك شايف أرمانيا وكان هناك شايف اسمه لبلو شايف أرماني اسمه لبلو وهذا الشيخ كان متصدقا من أصحاب الأموال رجل موسي ومتصدق. فكان من حالة الصدقة أنه كان يصنع كل يوم إثنى عشرة رغيف ويوزعها على الزفراح والمساكين وتم الحاجات إثنى عشرة ألف رغيف رغيف بقى مش أرجفة من اللي هي بتتعمل يعني مش مزبوطة صغير الحاج ولو طمع يسفون من الضغير بس الملعامة ويكون فيه خشل أو يكون فيه سوس أو يكون فيه مزانير أو كده سيجيحكوا نقطة كده قريبا لك يعني إيه؟ واحد مرة اشترى رريف عيش فوجد فيه مصمار واحد ثاني اشترى رريف عيش فوجد فيه مصمار فقالوا إيه؟ <تصفيق> إيه اللي حصلوا فيه؟ هلأ قصوا هم عملوا إيه؟ موثبت عليهم الغباب فأقصد أن هؤلاء يتونى بالخبص القيل الجميل الرريف اللي ما فيشكي بخي كيف تتبير ستا زماني كنتم رجوع نظرين كيف كده دس مش عايز انا كنتم قزة منه اثنى وعشر الف رضي حاجة طلع لله من بناس سمح سخية ومعتادش يكون من الباق الله يعني قدور يعني ايه؟ كما تكون فهل فهل فهل الطعمير قدور كبيرة من الباق الله زي الخصولية والفول والعكسر والجبة والانواع دي انواع الباق الله دي. ويُعطي هذا الغموث ذلك الذي تتدام مع الإيم <تصفيق> مع الغدوث فما يكونش يعيش واحد إثنى عشرة آلاف ربيحة رحمة الله عليه رحمة الله سعى هؤلاء الناس إِنْ رُدُّوا وإِنْ رُدُّمُوا وَسِوَاهُمْ فَهَوَى الْمُغَيُّوا مَعَمُّتْ في هذا الفقير طيباً جريم فضيلة الظليل الشاكر على الفقير الصادر وهذا ظهر من هذا الحديث وهذه فأيضاً منطقتها ولكن في ذات الوحق ليس حكمًا مقدما وهناك فرق بين الجياد التي نحصل عليها من المحري وبين الحكم العام لحضيه ما ف قضيه تقليل الرمي الشدر في الصادر قضيه كبيره جدا عندنا واضح لكن هذا الحديث صغيره يدل على ان الاغنياء الشديد افضل من تقرات الصابرين إشتغار الدلالة، ها. لأنه يتساوي في الصرار والصوم، ولكن هؤلاء يزيدون عمل بصدقة بالمال. قد يقول قائل، لكن الرسول دل الصحابة على التحليل والتكبير والتهليل والتسبيع، ما ربما هذه الأعمال يسبق الأغنيات، الأغنيات يكونوا بالأموال، وهؤلاء بالأذكار. فنقول أنه ورد في الرواية التي ذكتها لمثل، أن أغنيات الصحابة لما علموا هذا القضل، هذي الأذكار شاركوهم فيها. شاركوون في إيه الأسراب فالصحابة البقراء رحوا للرسول مرة دانية يا رسول الله شاركونا في هذا الأمر هلون لسه مالهم برضو باقي يزيلوا علينا فالرسول قال ذلك فضل الله يبطينا ميشا خلاص عملت العليا عملي ألتب كمان ذلك فضل الله يبطينا ميشا عليه الصلاة والسلام <تصفيق> <تصفيق> فالحديث الظاهرة دانية ان مساله الغليش الشاكره والطير الصلب هي مساله كبيره يعني فيها خلاف فيها احوال ثلاثه القول الاول أن يقول ان الغ الشاكر أفضل من الطير الصلب والقول الثاني يقول ان الطير الصلب افضل من الغليش الشاكر والقول الثالث وهو الذي دراه شيخ الاسلام قول لطيف بيقول احصنوه احصنوه لله طالما هو هو الذي نزل كذلك خطي انا حديث بيان حرص الصحابه على ما يتربهم من الله عز وجل فهذا طالما هو طالما كل فضيله وكل شيء يطلبك من الله عز وجل إن, ان تكون حريصا عليه اشد الحرس حريصا عليه اشد الحرس نعم هذا أمر مهم بالوليه والمولى أي شيء يطلبه الله عز وجل فلتكن حريصا على تحصيله ولا تكون حديثا على تحصيل المدا الزائد لو كان عرضا قليلا وصغرا واصلا لتروكه له الحق الله تعالى وهذا كمنه في الثبات من الله عز وجل على اهل الدنيا الذين يغزون في ثمارها ويحصدون مكاسبها من غير نظر الى الفتره والحصي عليها كذلك أن التخيط لا اياس من مكاسبه سيانة في أمور الآثرة انتعلم ما كان الكفارات يحريصون على الدنيا؟ كانوا أرادوا أن يأخذوا يعني شيء أو نصيحة من الرسول تجعلهم أمنياء أصحاب أموالك إنما هم أرادوا أن يأخذهم بالأجل والثوائل نعم طبعاً الصحابة الأهلياء هنا شاركوا الكفارات في العوادات البدنية بفردها ونفلها ولكنهم سلحوا الكفارات بالتصدق بفضول الأموال آه. كذلك استحباب التصدق بفضل المال. بفضل المال. يعني لما الصحابة قلت الحديث الشاهد ويتصدقون بفضول اموالهم. ما معنى فضول المال? عزائل. عزائل عن مي? حاجب. حاجب. عن الحاجة. عن الحاجة. عن الحاجة. اه. طب الحاجة دي هي كنت نقدرها. ممكن ايقول لك حاجتي ان انا مثلا كن عندي فلا صيغ ليه عارف ايه كده وكده كل حسب يعني الوصف الاوسط الاوسط طرف الاثراء ده كان طرف الاثراء هو لا ما بيأثر لا عكس ما بيأثر لا عكس صحيح وضد ضغط الشريحه اللي زي اعرف تكون احيانا الصحيحه يعني بس. او ولا فما ده عن حاجه للانزيم يعتبر فقد او زياده او عاف فضل او زيادة او واحد. كما قال عز وجل في سورة البقرة ويسألون كماذا يمتكون وللعفر. اي فضل ازاك. كذلك يرين ورغ لكم آيات لعلكم تتفكرون. نعم. كذلك هذا القليل فيه بيان ان الصدقة تطلق على معنى هذه. معنى خص وهي صدقة المال. ومعنى عمل وهي على الطعار. تطلق على الطعار الصدقات. تطلق على هذه على الطعار. نعم. وضح على القاعده ذكر في مثلا التسبيح صدقه التكبير صدقه وهذه ليست صفه ميليه مش هي السلعه هذا الحديث في فضيله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا امر ابتدى ان يكون في حس المسلمي بالصفة دائمه الا يغيب عن حسنا دائما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذه الأمة إنما كرمة وأصلاح الأمة خيرية تنكم خيرا أنهم اتجاب للناس تأمنون للمعروف وتذهونها من المنكر وتؤمنون لله ومن أستاذي هذه الأمة لتغلق الخيرية هي الأمر بالمعروف فليكن هذا الأمر بالمعروف والناس عن المنكر بالقليل والقليل والصحي والجار والأخ والأولاد وهكذا أمرُّاً بمعروف → بمعروف ونيات Eng mainland بالنوابط الأمر المعروف وأنها هي منكر في محيزها كذلك.. في، باب pues أن الأمر المعروف وأنها هي منكر كل منهم ابداً مستقیلاً الأخوائن المساد لله والأخوائن المساد لله والأخوائن مساد لله والأخوائن المساد لله كل من هما عبادة مستقلة. الامر المعروف عبادة والنفع المنقر عبادة اشتراك؟ نعم. طيب. كذلك فيه ريالة طبيلة الترغيب لأحصان المسجن نفسهم وزوجاتهم. وأن ذلك سبب للأجر، سبب للأجر. وطبعا فيه ريالة أن من الطاعة ما يكون موافقاً للطابع يعني في بعض الطاعة يكون موافقاً للطابع الشهر التي أركبت للإنسان مثلاً يعني موافقاً للطابع للإنسان ومع ذلك تعتبر طاعة ولكن الشهر فيها إيه؟ الاحتساب والمية لا يكون طاعة إلا إيه؟ إلا بنيه طيب قد يكون ولكن رسول الله ما يفعل هذا القمر لأن هذا القمر معظوم للقرش صحيح؟ معلوم بالإفترار من الدين الله عز وجل نعم كذلك هنا إثبات قياسين في البيترية الأخيرة من الحبيب قياس طلب وقياس عكس في قياس وقياس إيه وقياس عكس طيب قياس الطلب هو بيان حكم الشيخ بذكر حكم نظيري بيان حكم الشيخ بذكر حكم نظير. اللي موجودة في جزئية كون، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه رزق؟ يعني يسر الشيء لنظيره، لو كانت يوضع فيه في الحرام كان عليه رزق، وكذلك هنا قياس عكس، اللي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه رزق؟ فكذلك إذا وضعها في الحياة كان لهم فيها أجل، وقياس العكس او قياس العكس معناه ايه يا اخوانا يا اخوانا العام الماضي في حديث اليريد حد يذكره دخلت امراه ترى من الباب ايوه دخلت امراه ناطقه لما تكلمها تسالها هذه كلها اه قياس العكس هو هو الشيء نقيض حق يعطى الشيء نقيض حب نقيده كقول الشيء نقيض حب نقيده لثبوت نقيض لديه نعم كتابك بينزل عكسه ليكوا طبعا بينزل عكس بس بالدي في اصولك انا في, في, في اصول السنه دي بس تمام <تصفيق> <هم؟ تصفيق> اسالها الدكتور محمد باي مسؤول في الشغل الصراحه شاء الله يعني بنزله يتجرب رساله بسيطه كده مهمه دلت. لان الفقه مبني على اصول وكنا ما ناخذون ايه دراسه الفقه ولا بد من التاصيل عشان دوره ازاي تولد القليله قال اللي من النجاه لكن ان شاء الله طالب علم ولا الحديث ان وضع المطيب الحرام موجب للوس ووضع الحلال موجب للادب ثبت الرد للوقت الحلال ضد ما ثبت للوقت الحرام وضع طب بعض... عايزين <تصفيق> في السي القياسين دول اه دكتور فيها قياس الضغط وليدين مع بعض في قياس الضغط الاتين والقياس العكس نعم. طبعا الحديث سي برضه زائده جميله بنطول عليه صلاه والسلام وهنا محسن صلى الله عليه وسلم وشن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام بوضوح ما له شيء الوضح ما له شيء ولكن بيانه بطريقه قياسيه يا ريت افهموا ان الموضوع من مكتب المجلس العلمي من ولايه نابره هذا ما ينسى ايضاحه في هذا الحديث على سبيل المثال في الحديث بتاع الشيء حديث في الكانز من وسط سؤال يعني اختصار كده هو ان النظام هي الحاكم طبعاً بعد عدم النظام قموا لنا بكفرة أو المعصرية ايه القيود اللي احنا نسمع النظام هو فيها او ما نتراوش فيها بمسكة الحلاس ومسكة كلام القربائي واللهي ان الموضوع يعني هذا الموضوع انا ارى انه لا يحتاج الجواب في جميع بل يحتاج جوارك. انا عارف انه لا يستطيع اختصار في موضيع اللي اختصاروا فيها يا حلم. فهي عايزة تفصيل، أنا نتكلم فيها في مجلس سبيلون يوم الجمعة الماضية في مجلس مسع، في مجلس مسع، في لكن هو إن شاء الله لعلاك تحت رصة إن شاء الله في مجلس مسع أخر لأنه أنا قاله لأناك الإخوة في أولى مستسر الماضي أصدق أصدق أصدق أصدق أصدقائك آآ، إن كنت أصدقائك فيه، فهو موضوع مهي من المسائل سات الشعارة وبعناه ليس موضوع حد المتشعر، في موضية فكرة عزيمة حكم الله عز وجل في هذه ق الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الرببينيين الراسخين من أهل السنة والجميع حتى لا تزل الحقدان في هذه المسألة وخضر لأدخان كثيرة مهمة جدا ربنا عز وجدك يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الأمر منهم لعنهم الذين يصنبقونهم منهم قول الأمر هنا الحكام والولماء حتى أن بعض الولماء استنبقوا استنبقوا وقيف من هذه الآية فقال أن الحاكم ينبخي أن يكون على علم، يعني هم يقول الأمر. والله عز وجل ذكر عن كل الأمر ذكر عن كل الأمر أنهم يستمتون والاستنبع من خصائص الولماء. فإذا كان الحركان من أول الأمر فهم والولماء اتفاقاً لما يطلق كل الأمر يطلق على في والحكاة فإنبغي الحاكم أن يكون إيه؟ من أهل العلم علم الكتاب، علم السنة وعلم بالفهم الصحيح لإستنباق الأحكام فأقول الشيخ الإسلامي تتكلم كلمة جليلة جيدة النقاط وهذه المسائل الدقيقة في العلم من دقائق العلم والكلام في مسائل المشكات أو السيدة الشريعة يقول ولا يتكلم بهذه المسائل إلا خوافص العلماء خوافص العلماء يعني ننظر، هذا كلام طيب، لماذا؟ لان في ناس في العلم ولكن لما ندرس في هؤلاء على انواع بنجد ان العلم يتكلم تجاه بنواحي جيني مرتبط وجيني جند وصيفي ما بيتكلمونا في العلم ده مش موضوع شوفوا قد احنا نفس الموضوع ده ممكن تجد متعارض ليس بعالم ولكن انه متعارض ممكن تجد بعيد للعالم تتضر شوية، ممكن تجد داعية، قد يكون من خصائصه التكوى في, في النواسك، ولكنه داعية، ممكن تجد خطيب، ممكن تجد طالب علم، منزلة قاعدة بعض الشيء، ممكن تجد تعالم، واختبا ممكن تجد علم عنده رواغان، ربما يملك إلى السلطة، ربما له منفع أو مقرب، ربما عنده آفة في نفسه كبهورة أو مشاهدات، تجد ان العلماء الربانين مخلص، هؤلاء بردو في صفوة منهم لهم الخوافص العلماء الذين تتكلمون في هذه المسائل لأن المسائل فيها إيه؟ فيها كتنة فيها هرجة فيها أمور قد لا يعلم مدهر إلا الله عز وجل لذلك أنا أقول هذا على سبيل الإجمال الرجوع إلى خوافص أهل العلم إذا ما تنشي فيه خوافص أهل العلم نبكي تكي البواكي على هذا القمر وكما تكلمنا في مجنوات طغيرة لتكسيس كاد القوم من الولماء الذين تكون لهم كلمة مسموعة مقاعفة الأمة هذه الكلمة ليست بسلطان جبري وليست بشرطة وليست بحكومة ولكن الوازع أننا نتخبط الكلام لأن هؤلاء علماء ربانهين موقعون عن الله عز وجل أما ترى الإمام الأوزاع الحمد للوحي عليه كان إمام أهل الشبه. وكان الكلمة التي يقولها في العلم يعني أنفذ من كلمة السلطان كانت أقوى كلمته أقوى من كلمة السلطان في زمان في ملاد الشام ملاد الشام أربعة سوريا، وأردن، ولبنان، وصنرسين أربع دول من ملاد الشام كانت كلمته أنفذ من كلمة السلطان لماذا؟ لأنهم وهدوا إلى الطيير من القبر يقولون حقا فيفز المنزل كتير وخاصة في كتابة الحرك والمرج والتقادل والفتن وهذه المسائل الكثيرة منتشعبة مظاهرة ولا احتجاج ولا خروج على الحاكم وأحكام الخروج إيه والحاكم الكافر ولا ظالم ولا فاسق ولا متدع ولا يحكم بغير ما أنزل الله وحكمه عند أهل السنة إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ما هو الحكم على التفصيل المعروف وغير لذلك المسائل الطغيلة وهلما أجرة وبهن لذلك بعض الناس يسألني في مرة يعني القضيه دي كشفت عن اشياء كثيره جدا جدا جدا يعني ا اولا النجاه للمسائل المسائل الثانيه سيدنا الاخ طلب تعي ابو السيد ومشيخ حضرتك ومشيخ حضرتك او حضراتكم ومشيخ المسجد وطلبت منه اخوه ذلك ولا هقول في هذه المسائل دي انا احنا هنسيب الفقه اللي انا اتعلمه الا بعدما تحل علينا الطامه و لابد المصيبه لابد يعني ايه المتعلل بحيث لما تاتي قضيه يبقى جاهزين بالبينمه ويبقى دليتنا الصح من القطر نرد على الشبهات مبين وهكذا دي مساله رايتوها وهي رساله خطيره سياسه الشرعيه ونوازيها لابد من معرفتها ولا هي كتب السياسه الشرعيه عباره عن كتب رافيه كده مش رساله تهميه الصف كلمه للدكتور محمد العماره وهو كنا سالف معه يعني في, في مسائل عقضية ومنهجية إلا أنه قال كلمة تكتب يعني لا أقول بمال الذهب ولكن تكتب بمال العين قال كلمة شيخ الحسام كلمة جميلة جداً يقول ولو المنهج التجديد الذي قام به شيخ الحسام رحمة الله تعالى عليه وجه الدولة والسياسة التي تتبنت وتمثله لاختصر ذلك من رسول التخلط الحضاري عند المسلمين عدة قروب يقول كلام شيخ الإسلام في السياسة الشرعية السياسة الشرعية هي الأحكام السلطنية الأحكام السلطنية هي هي الأحكام التي ترفع إلى القاب الحاكم الأعلى وني الأمر الحاكم المسلم حتى يسوس الناس بهذه السياسات في مختلف شؤون الدنيا الدنيا ربح. لأن تنصيب الأولى إنما هو محصول في أمرين أول أمر حراسة الدين ثاني أمر أن ينسوش الناس في أمورهم ومعاشيهم وإقتصاديهم وإدنهم وشؤوين بشرع الله عز وجل وهذه الكلمة من الدكتور محمد أمار أحفظ ثانية جميلة جدا ليقول إن السياسة لو دولة وسياسة خادت المنهج التجريب من شك الإسلام وتلمنته وطبقته لاختصرت من رسول التخلص الحضارة عند المسان عبدالله تقولون ما تلنشه هناك هذة الحاجة حتى في أمور السياسة نفسه مع أن شك الإسلام رحمة الله تعالى ما كان يشغل بالسياسة ده كان عالي وفيما نقله عنه تجنيزي بن حضرع بن دفع ابن عبدالهاج رحمة الله عليه عليه بيقول كان شك الإسلام يقول وأنا رجل ميلا ولست برجل دولة رجل منك، يعني رجل دين يفتل ويعلم ويتكلم في الدين والأحكام الشرائية ونسوه رجل دولة، يعني يجتمع إلا سلطة وليست رغبتي والعلم ما يحود، ما يمتعش العلم الشرطة أنه يحود ولكن العلم يكون له يد على السلطان والحاكم العلم الرباني يكون له يد على السلطان والحاكم أنا رأيي موقف بنفسي الشيخ النورسلين رحمة الله عليه الشيخنا رحمة الله عليها مدى موسيعة على حالت له مجلس في المسجد الحرام كان بعد صلاة المغرب يقرأ القارة ما تهصره من القرآن كان الصوتين يقرأت يوم من اتصار السواء الشيخ يجلس في مجلس تفسيره ويتفسرهما على البدية مجال تحضيره على الشيخ فبعدهما انتهى الشيخ رحمة الله عليه عليهم المسجلسي بتخصى حوله الطلبة للأيد هذا يسلم على الشيخ ويكلمه او يقبر رأسه او يده او يكرم العالم او كده ولا طبعا، ليس لنا من يعيك عائلنا حقا فلعل ما تكاثر عليه الناس جاء واحد شرطي لم يستغل كلا شرطي له أو عميل رضبة يعني كبيرة كلها بازلت حرام فنزع بعض الطاولة كده بشدة يعني جذبه جذبة شديدة كده فهذا الطالب تضايق من هذه المعاملة راح للصنم يعني يمرهم مبين ببعض النتيجه من بيت وسييد فخلال الشغلنا عاملين الشغل ده يشدني جانب وانا جاي سلم ذهب الى هذا الشرق وهو اعطيه اولوه وقال انه من حقي ان تنوع الناس اللي بتزحم على العال لكن كان في نفس الوقت ان لنا يد عليكم احنا العلماء لنا يد على الرقام والصفاطين واضح فكان يقول لذلك المفروض الحكام يعطون فرصة لعولنات أن تصل أصواتهم إليهم لأن العولنات حكماء وأمنات وأصحاب علم ودخوة مش هيروفها عشان تزلفوا لهم ولكن سنصحون نصيحة خالصة الله يا عز جل نصيحة خالصة ربما تكون سبب في سعادتهم في الدنيا والأخرى وسعادة شروبهم اما الحجب والتدمير والقمع على العلماء وزوار الايه الناس اختام الشرطه وامن الدوله ويجور ناس هذا ما يكون ابدا العلم ينتفع بعلمه وقدراته وطاقاته وايمانياته وعبادته لعنده هو النظام الذي عزز لذاته فانا يشهروا اعماله التي معاملت اوه فيعني الحقيقه الموضوع ده موضوع جديد جدا يعني طب وان شاء الله يكون في كلام ممكن يبقى المجلس مثلا خلص صاعد في المجلس تحت نتكلم بعض وصول مهمه زي القضيه عشان ايه نتم في مجتر تقليدي وناقش الشؤون الاجتماعيه احنا خدنا كلمه في جلسه الجلسه بس استنى كده رؤيه الافلام اللي قلنا عليها لما انا دلوقتي لما بنتكلم يعني <سرع> الفتح <في> يعني المصطلح عارف المفروض بيقول ان الفتح لسه ليس تجربه شيء اه هو اخذنا لغه وقلنا حكم الشرعيه مشروعات الكتاب والمصونه والاجماع الشرعي ذكرنا تاثرا من <تسكت> الله مالي ورنى خيران على هذا الجيل طيب بعض المشائل في تكملها لعلم الجح والتعليل وهو علم مهم حتى ان يعني بعض الولماء تذكر فيه كتبات يسمى كتب, كتب الجح والتعليل واضح؟ وكتب الرجال هي كتب جح والتعليل في حد ذاتها كان كتب الرجال أو في احتقاط يعني في كتب صب وفي كتب احتقاط في, كتب في كتب تجمع بين الضوء وعفاء وبين احتقاط تشترك؟ حتى يصلنا لكتب كتب, كتب صب وعفاء مثلا إلا خواست كتب صب وعفاء يكون مشهور كبه هكذا كان صب وعفاء المعلي صب وعفاء والمجروحين والمحبين يعني كتب صب وعفاء كتب كثيرة. طيب حد يصرنا كتاب في الاستقاط البعثاء أي روايك المجرحون قاضل؟ والاستقاط أي روايك المعدلون لوعين الجرح والتعديل فيه كتاب في الاستقاط سميلية كل منها كتاب الاستقاط للعجل أو كتاب الاستقاط للنحفاء ايش كتاب يخانك؟ طيب فيه كتاب الجواع المجروحين والمعدلين زي ايه؟ الإصارة, الإصارة متخصص في حد الصحارة الفترة لا، ولبن حجر أولا، بس غير الإصارة. تهزيل تهزيلها، رجال يكونوا من ستة. ويكونوا من ستة مع عدد في بخير وصل مجرحون، فيه إيجال سخارت. نعم، في الكاشف، لليون الله يعني، نزال يوفي ذلك. لسان المنزال، لبن طيب ااا انا عاوز اذكر شويه بالريحه والموضوع ااا الذين اتكلموا في الرجال ف عدد كبير من ال اهل كانت في كلام الكرام في الاجتماع، ولكن البداية بالتوثيق والتضييف كانت في اواخل عهد التابعين في اخر عصر التابعين بدأ الكلام في التوثيق والتضييف عند طائفة من الائمة وذلك في نحن سنة 150 من الهجرة من ايه من الهجره نعم ااا منقشر الذين تكلموا في الرجال في الرجال يعني الفتره أكثاب من جابر الجعفي ما رأيته أكثاب من جابر الجعفي وكذلك الإيمان الأعمش ضاعف جماعة ووثق آخرين وهو متوفر سنة 1948 من هجري الأعمش. وكذلك من هدولك الإيمان شعبة ابن حداد كان لا يرون كان لا يرون إلا عن ثقة كذلك ممن تكلم في ذلك الزمان في مالك رحمة الله عليه المتوفى سنة 179 هجرين كذلك كانت في علماء إذا قالوا في هذا الزمان في آخر عاصل التالعين قولوه مقبول في الجرح والتعديد أصر لكم منهم مثلا سلاسة لكي يكون يعني الإمام معمر،, معمر ابن راشد معمر ابن راشد بالراش كان يحتون بلاد ايه؟ اليمني، مامى المراش اليمني، يمني وافضل بلاد اليمنيه. وتالديك الامام الاوزاعي رحمه الله عليه وتسالك في بلاد ايه؟ الشام ايوه كان الدولي كان ساكن فين؟ نجران ايوه في في الالحظ بالضبط اسمه سكر كوخ او كوخ او وعليك بسرطة الله حماد إذن سلمة حماد إذن هذه هؤلاء بعض الججال يعني إلى أن وصلوا يعني في هذا الزمان وصلوا إلى رجلي كبيرين في هذا الشهر هما العملة في التثبت والكلام في الرجال جرحة وتعديلة هما حافظون في الجهاز كاليرون الأول جهاز المساعدة لكم الله عليك في الثاني الرحمن ابن نافي مرغم مقبرة جداً في العلم والتعديل فالتنجل على سبيل الخصوص إذا جرحوا لا يكاد أحب أن يجبر هذا الجرح أبداً إذا قلت هم لا يندمج سبحان الله يعني إذا أخرى هو مجروح مجروح يعني لوم من يحيى ابن سعيد القطل وعبد الرحمن ابن ماجد لن تقولوا الكلام اللي نحن أدوى أحد سبحان الله عبد الرحمن ابن ماجد أبن يحيى يحيى ابن ايضا من دعيمة مزح ركاليه ولكنه في طبقة متأخفرة هو يحيى مزح ركاليه في زمانه بسجول اصدق منه سنة طبعا لان يحيى ابن متوفى في ماتين او كدا وخمسين طبعا اعرف اعرف تدخلوه ان شاء الله وبعلك اقول لك يحيى ابن معينة قطاني وعبدالله كان ابن مهدي الان في سنة واحدة سنة التان بعد 188 188 من النتيجة غضح نعم لقى احيو المعين من سبحان الله في قبل علام احمد علام احمد سنة 241 و احيو المعين توفيها في الثلاثين 233 وهو في زماني ولكن كان متأخر عن هذه الطلقة هو طبعا مدينة محمد رحمة الله عليه ومعهم ثالث وهو عبيه من المدينة نحن هو عبيه يا اخوانا نسألها مهمة جدا الكلام في الجرح والتعديل وصل الى هذه هؤلاء النجال ومعادش علينا سي يعني افهموا المؤكد يقوي السعودة يعني اكنا قلنا <تصفيق> ان تلك كلامه في الجرح والتعديل نظام الصحاب لكن هذا الكلام ما كانش ده وعمله في الروايه ده يمكن ده هو بتاع بيه وكان كلام يعني الموقف حصل من الصحابي ترنط على لكن مش بالضروره الروايه الروايه بدئ الكلام فيها لما بدا يظهر كذا في اواخر عصر التابعين سنه 150 من الهجره بدا الكلام له علماء في دوره وايه و82 وذكرنا جمله من هؤلاء الذين كانوا يتكلمون في الجاحظ التابعي الإيموت praying, ▢餓اء, ما ت demandé عندي إن القروusing كفيا得 Working West في فكلمات إنه إ الو No Amas ليس كذلك أذكرنا Brook الذي يقول في هذه الحجة من نظر ماه estarounds قوله محبول ما علينا واضح نحن لم نرسلش على سبيل الاستطراب وفي زيادات عليها ولكن أنا أسأل لكم أعداد بسيطة على أساس المزاهرة وتستوعبوها لكن في ليس المزاع التكلم، إن المجسور التكلم في العلم قلنا بقى في هذه الطبقة وصل الأمر إلى عالمي جليلين حافظين نافذين قولهما مقبول وإذا جرحوا روي لا يكاد هذا المجرح أن يعدل اللي هم أمين؟ يحيى مسائل خطان وعبد الرحمن النماث جيد بعد ذلك أتت الطبقة الأخيرة من علماء الجرح والتعديل اللي هم من؟ أحمد, أحمد بن يحيى مسائل يحيى بن الشباب عريم بن المدين بنقول إلى هذا العصر انتهى الكلام في الرجاء انتهى الكلام في الرجاء في الخطب في الأساني الأساني الأساني ماشي؟ منتفقنا عمر بديك؟ طيب سألتقصوا هي لما أنكم متشكون تم <تصفيق> تكون في الحافز المحجر وقد أتى في الخرن التاسع الججري والإنم الزهر في الخرن السابع والمعدي وأولئك بصر جدا تكلموا في الجهة والتأكيد <تصفيق> أطلع. يوم التلاميس على منافذ هؤلاء الناس لا مش في الرجال لا مش تلاميس لا. لا مش تلاميس التلاميس هي خمس سرون ومسرون سنة وسنة أو رونين سنة مش تغنيه ده يعني هنوضيفه جديد كيف يضيفه جديد تتلابه في, <الرجال> <تكلمه> في الرجال اللي بعد العديد طبعا لا الحقص التقريب مثلا هقولك ممكن يكون بس ده نزل يسير. انا نتكلم على كتب الهجائة. يعني مثلا لو نظرت حضرتك مثلا فيكليك لي جزيلاً أولاً. لو نظرت حضرتك مثلا لكتب الحقود في الهجائة. تحريب التهزيق. تهزيب التهزيق. ماشي؟ تحريب التهزيق وتهزيب التهزيق كلام عن بجال كتب الستة. يقول المخير ومسلم وابود والتبريدي والنساء والنماجا. كلام عن بجال كتب الستة فقط. فالكتب الستة يعني غير ان تخلوا سنه النهاز والنهاز متواثق ايه من بعيد جدا الشباب خطو موليد وفيات الكتب السته هذا راجع كيموليد وفيات اصدار الكتب السته فالامام النهاز متوثر مثيل وكذب الى وقت الحافظ ما يكتب كتاب تهزيل التهزيل سبع قرون او اقل لقالية واضح والحافظ يكتب عن رجال الكتب الستة اللي هم دون انتهى اليه والاسانيد ماذا يكتب الحافظ؟ الحافظ يكتب اللي احوال تعديل ان هم مختصرد اللي احوال تعديل عملي توفقة في مرحلة الان احمد اتنحمل وعلينا نظني وليح ابن عين واضح أصحاب الروايات العالية التي كانت موجودة ومعظم الولماء اللي تكلمنا في كتب السلم كانوا في عدد زمان اللي قدر لهم عدد من أستاذ نازل جسيمة زياد براني مثلاً كده وهؤلاء الروايات الأستاذ الناس اللي لهم كتب لكن أنا أتكلم عن القصر بل القصر بغلق تجوائيات كل ما حد المصنف المرسد لما يصنف أحد البعض كيف لي علم الحديث فهيه قلنا كلامه حسان نعم صانع الحديث زي على الفتره ولا يعني لا في, في كتب لكن كتاب تخريج التنزيل للاصنع الحديثي ده التخلص التخلص التخلص التخلص هو يتكلم في الرجال لكن نقول يتكلم في الرجال بالنقل عن ائمه التخريج يعني هو ينقل كلام ولا نيل جرح غالباً من غير تعقيد أما في الكتاب اللي افتسر من اللي هو التقريب فإنه يحكم هو بحكمه بناء على ما نقدم من أقوال السبقين لأنه شرط الجرح هو التعديد أن تكون معصراً المجرح أو المعدد كنت بأييد رأي العين. عشان خبرت هواياتي، علمت من حيالي وهكذا، فلو حتى ما كان يكون فلان ضريق أو فلان كذا هو عصره ورأيه وكاناً من شيوخي او ممن يروى عنه او بكاته يعني النظر ينظر هم يتحدث ولا مش مركزين في ديها يعني اني اطلع الشكل او سمعت هل السنة يعني بموت حولها من العالمات يعني انتهى جمعة السنة في, في, في هذا, هذا الخرن أيها من المنحن حمد وياخد يمقى أيها، لقايت القابل السلس والقبر السنة، خلص الجمعة لكن آه، الأسانيض، أنه استمنت عنك الأسانيض ممكن أن تردأ خلص الجهازة، في القرآن لكن السلسل، السلسل جداً، هو موجود الأسانيض سأقوم لأقام سهلاً لكن السلسل فعل الجواية والقبول وكذا خلاص في الكتب جهاز ولكتب جهاز أمتى يمكن أن يكون لك الأسانيض المخيم لكن أخيدي السلسل لك أنا، هو المخيم الذي من الأول المخيم غير طبصوم احنا من البخاري لغايه لحضرتك شيخ شرف شيخ شرف تقدر حضرتك تعرف مثلا هنا البخاري مثلا 30 راوي مثلا ومجا ومجا وكذا وكذا. هم بياخذوه كده يا يعني, يعني ممكن واحد ياخذ اجازات ممكن يكون فرك عليه ما شيء ذلك من مسائل طيب دي مساله مهمه جدا يا اخوان ابن حجر والله ما هي ليسنا نتكلموا في جثه التقديم فيما بعد انما عمدوا على كلام المستحيين الذين عاصروا اجواء الرواح وخبروا الروايه فعلم الاله واضح زي لما يتكلم حد بسم الله في قصه قضيه من هؤلاء المفكرين كلامه موقفه جدا واضح طب ما انت يا شباب نعم يعني هم ما بيتكلموا على الاقوال الصدور يعني اضيف شيء يعني ولا ما أنا بقول لحضر الله هؤلاء رلمات يعني في تقريب التهذيب مثلا في روض جرحه بعض رلمات ووصفه آخرون فاك الحافظ يستخلص النتيجة من, من قول كلا الفريقين هيقول مقبولة ثقة واضح وهكذا فأنتم أن الحافظ يعني إنهام وشاهد في هذا الشهر يمكن أن تتعلم تعبين على كلام الحافظ في التشريع الوضعي بناء على كلام المتقدمين واضح وبت... نعم طيب المساله الاخيره يا فيها النوم في في في في في شروط من يتصدى لجرح التاليف هم 9 شروط انا واجالك شروط من يتصدى لتوثيق التعديل باستثناء وجد أن الرمائق الذين تصدقوا الجهرة التعجيب لا بد أن تتوفق فيه شروط أول شرط أن يكون مواصر أن يكون الجالة مستخبا ومستحضرا نعم طبعا الأصل أن يكون الجالة مواصر للراضي ورحق لأن اللي تكلموا في علم الجهرة التعجيب بعد تدوين كلام العلماء للرجال إنما على كلام أصدقائي يعني هو مثلا ما شكش جابه الجعف الحفظ المحجر اللي قال في أبو حنيفة أكثر من الناس لكن بيعتبر على كلام أبي حنيفة الحس متفقون على هضايتي يقول كذاب الحفظ مثلاً وإنما أدى بهذا بص بناءً على كلام إيه؟ كلام المتفقدين واضح؟ يبقى الأص المعصرة أن يكون الجانح مستيقظة ومسحراً أن يكون كذلك إذا كان ناطب محرر أن يكون متحقياً لكلام العلماء يعني الراوي المختلف فيه لابد أن يأتي بأخوى كل العالماء الراوي المتفق على تعديله يأتي بأخوى كل العلماء الراوي المتفق على تذكره يأتي بأخوى كل العلانية. لماذا؟ قد يكون هناك واحد جرح راوي وعشرة والسقوا راوي واضح يمكن لهذا التاريخ الواحد اذا لم نطلع عليه بمعنى تاخر فبكون هذا التاريخ الواحد ملخ للروايه هذا الذي وثقه العشره يعني رواه شيخ بشره واحد التلغوفي 10 وثقوه يمكن ان نعتمد على الذي جرحه على حول العشره الذين وثقوه لماذا لان المفصل مقدم على التعديل الجرح انه مفصل مقدم على التعديل لان التعديل للظاهر أما الجرحه فهو للباطن. فقد يكون هذا الذي جرحه تطلع من خضايا أملية على أمور لأن يطلع لنا في المعدل. وبعد. كذلك أن يكون عالماً بأسباب الجرح والتعديل. يكون عنده معرفة. إيه اللي يجرح به وإيه اللي يعدل به؟ يعني قد يجرحه بغير جرح. واضح؟ كذلك من شغوتي يكون بابطاً لما يرزل عنه يعني مثلاً إذا ما إحنا راوي ما ينساش ده بعد فجرة ويقويه بل هو ضعيف خلاص ضعيف قوله ده نفسيه إلا جداً أمور يعني إذن صالحاً حالي ترك ما كان به من سوق أو هكذا فكذا الأمر عاد أو يكون إنسان ثقة ولكن اختبط عليه الأمر طبعا يخير. فقد تغير في قول العالم. يعني يقول كان سفا فاتر ولكن بعد سن كذا او في عام كذا تغيرت يخير. طبعا. كذلك ان يكون عجما بتعريف كلام العرب. ان يكون عجما بتعريف كلام العرب. فلا يغير كلاما هذا حتى لا يكون عكس ما يبيه من متكلم. طبعا انت عايش? عملك معرفة بكلام ايه بكلام العرب? طبعا يقول الرجل قوته هو تجريح وأنك تظنه متعديه بحيث عن ذلك المعرفة في الكلام العرب كذلك أبدا من الأمور المباشرة هنا أن تكون عادة بكلام العالم لأنه ممكن أن من أن العالم كلمة فيها تجريح وأنك تظنه يعني إيه ليست بجريحة بذلك استقرار كلام الورمانات الجاهدة القديم وإنه هذا غالب في العلم والجاهدة كذلك ألا يكون متعصص تعصوباً مذهبي طبعاً لا يكون متعصص تعصوباً مذهبي قوله لا يقبل في الرجل يقول يأتي زنانة أمتي لا يعني فيه يأتي عليه الرجل أشد من محمد النيدليس يعني يبدأ في الجنان الشفاف هذا متعصص بحناحه فلا يقبل القول في نام للشمس في الدنيا عن كذلك الا يكون هناك اا قاعده تحمل الرجل على التبليغ كانه الواحد يكون متغظم 1 2 و 2 3 في مسائل جنائيه او مشابه اللي يحمله على الجرح ما فيش هذا النظام عد في اي بي لان في الوسائل الذين بلغوا لنا هذه الشيء فلا بد ان تكون الوسائل معتبره التاسع أن يكون حليما صبوراً أو العاشر إذا قلنا التاسعة هو الصوم الحداشر العاشر أن يكون حليما صبوراً حتى لا يقدر في كلام محسين كذلك الحادي عشر أن لا تحمله القرابة عن الوضول بقول الحق في الراوي ما تحملوش القرابة عن الوضول الحق في الراوي لما سقمنا في الماضي اتكلمنا عليه ابن المجي عن اليه قال ابي ايه قال لي باي كنا بنقرا ازاي دي مزله كده ولا <تصفيق> طيب الصف الاول بن عايزين نقول بس الاخوه بتوع الصف الاول مش حد موجود فبنكمل الحلقه ساعه دي خالص الثاني قلبي ولو دوله مجلد ممكن نخصص على الشيء الثاني في تاريخي ابن بشاره دول 10 احنا احنا قلنا امر اللي هو ان يكون عنده معرفه بكلام العالم نفسهم العالم يعني ايه تعلم ناس الفاظ تاريخ هندشوره الفاظ تاريخ هندشوره المعين واضح دي نقطه ثقافيه ممكن ما حدش يعمل له كده يعني كده يعني خلاص طرفهم كنت في هنا جدا عندي ممكن واحد يعني ممكن تكون ايه مقبوله بيشير بيده ايام البراسي ويدي راسي البنات او الرجال ممكن ان الطول يكون بيد برده فهذه علاقه بمعرفه هذه الامور يعني ممكن اذا كل ما عنده يسقط بس سقوط علامه الرضا او علامه البطن هنا يبقى راس <تصفيق> لا احنا رحلنا بدأ من الرجوع الى معرفة السلاحات العالم والفاوض والاشارات التنسيح والتعديل فيه مهمة امي شبكين 11 مرفوض والليه طبعا اه اه اه اه اه اه طيب لما يتعرض الجف و الجعدي لراوي واحد فكر اذا تعرض الجف و الجعدي لراوي واحد بحيث اولا الخصادور اولا ضعفين اولا الخصادور اولا ضعفين لو سمحت في هل بيكون الضغط عليه ولا يكون صفر يعني بنقول في راوي اشتغل في بيسموا له قلنا طروحات القضائيه او ضوابط المصالحيه في في كتب للضوابط في كتب وفي كتب بقى بين الاسنائ في كتب تخيلها في ضوابط مختلفه في الضوابط المصالحيه عارفين ان هي ضوابط <تصفيق> هناك كتب في هذا الجنب هناك كتب من الزهر الحمد لله إيه طالعا طيب إذا تعرض الجدفة التعديل أيقبل قول المجردين التعديل أو أم قول المعاديلين أو أقول بمعنى أسهل لأن القضائيك والتفسيق أسهل للمجرد التعديل يقبل قول الموسيقين بالأرض ألا قول الله عاديل موسيقين في حال الاسباب التي قد تتبعيك واني ننظر فيه إذا تنتقى على اسباباً الاسباب التي قد تتبعيك طيب, طيب. نحن نذكر لك يعني أقوال ولمات المسألة وبعد ذلك التفصيل والشوت الصحيح الذي نقل له الحضير الاغذائي الله عليك عن جمهور أهل العلم، وصححهاه إبن الصلاة وغيرون ما من المحدثين وجماعة من الأصليين قالوا إلى إلا الفسيكرة أن الجبحة مقدم على التعديل أن الجبحة مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر ولو كان المعدلون أكثر في العدد علنا المشكلة لماذا؟ قول لان المعكر يخبر عما ظهر من حال لان المعكر يخبر عما ظهر حاليه وان جارحه يخبر عن باطن خفي على المعقل مش ده عن باطن خفي على ايه على المعقل واضح يعني تمام عن طريق المتضمن السلامة شيء كثير ده حيبقي فعل شيء يستضع عدالته وأنت لم تره لكن ما حد تفسي الشيء مثلاً ماذا؟ ولكن نقول أن هذه القائدة أيضاً ليست على إطلاقها في تقديم الجرح لكن لها شروط القائدة هذه المغيرة للشروط أول شرط يا أخوانك نأخذ هذا الشرط المهم شروط تقديم التجريح على التعديم؟ لا شروط تقديم التجريح على التعديم؟ أيوة شروط تقديم التجريح على التعديم أول سابق أن يكون الجرح مفسرة مفسرة لابد الجرح يكون مفسرة الحسة ودي عدد كبير وما عبدلوك وأنت أردت أن تجرحه تقول جرحة بسبب كذا ما يبتش أن أنت تكون بعيد بس. بسبب كذا إما في عدلتي وإما في حفظي. كل منظر منه الشيء تبين أنه عنده فسر أو أشياء تبين أنه غير حوث وصغير في الحديث وعجلان الثاني ألا يكون الجارح ومتعصباً على المجروح ألا يكون الجارح ومتعصباً على المجروح أو متعنيداً في ذلك لماذا؟ قصير أقران العلماء لم يقبلوا كذلك إمام النساج، معنى إمام النساج إداء في طبقة تلك طبقة تلك الكخالي ومصرين في الجفرة التعديل إيمان كبير جداً من أئمة الجفرة التعديل ولكن لم يقبلوا كلامه في أحمد المصالح المصري واضح لأن كان بينهم خلاف حجب جداً وحضر فخشوا من هذا الخلاف أن يؤثر على قولية الجفرة مع أن قول النسادي في كل اللي تتكلم فيه مخبول إلا في أحمد المصالح المصري لما كان بينهم من الشحنان والجفاء واضح لما كان بينهما من الشحناء والجفن. واضح؟ طيب. الثالث. أن يبين المعدل أن الجبح مسبوع عن الراب. ويثبت ذلك بالدليل الصحيح. واضح؟ روي ابن سالة الله الميطل روي اسمه سابق ابن عجلان الانزاري. قال لو قيمة. قيمة في كتاب ايه, ايه اللا قيمة? له ان امه كتاب ابو عفاق. قال لا يتابع على حديثي. وتعقب ذلك ابو الحسن المركبان بأن ذلك لا يضر. قال لا يتابع على حديثي. سابق ابن عجلان الانزاري. قال في لو والوقايمي له كتاب اسمه كتاب البعثات تتوير قريم في حوالي حسام الغلالات بتحقيقه قال لا يتابع على حديثه وتعقّل ذلك أبو الحسن من القطان بأن ذلك لا يضر إلا إذا كثرت منه رواية المنافير ومخالفة التقاط واضح؟ يعني أبو الحسن من القطان تعقّل كلام الوقايم في قوله لا يتابع على حديثه قال أن هذا لا يضره، لا يضر هذا الروح إلا بشرطين يعني يكون كثير في رواية المنطرة أن يمكن مخالفة الاستفاد وقال الله يحافظ المحاجة أطفال الله تعالى عليه كما في كتاب هذه السابق واضح؟ مفهوم إحوانا هذه القاعدة؟ سابقا العطف الثالث او الشرط الثالث قال ليبين المعدد ان الجرح مدفوع عن الرابط. يعني هو ابو الحسن ابن القطان يونا يعتبر عدد سابة ابن وقالت ايه? هل واضح. ولكن في نفس الرابط قال ان الجرح مش نفوعين بمعنى أنه إذا تكتبعنا لوياته واجدناك كثير من غالب السقط أو يمكن من رؤية مالجيب فهو به مع تعديلنا يحكم للفضلية ثمية خي ده بالنسبة لي إذا تعارض الجرح وتعارض التعديل في حت مساله دكتور مساله مهمه وهي مساله الفاظ الجرف والتعديه الفاظ الجرف الايه الفاظ الجرف والتعديه في الفاظ التدريب وفي الفاظ التعديه يعني على سبيل المثال ممكن نختس يعني ماذا ترى الذهني في ذاكره كتابه ميزان الاجتماعي. تلعينه الزبن مبادرة وعالي كديران. تقول ان اعلى رواية المخبوهين اللقص الى ان يكون رجل في اعلى درجات الحفظ والمهارة في الصنع ان تقول عنه ثبت حجة. ثبت ايه حجة او ثبت حافظ او ثبت ملطن او ثبت, ثبت. وبأتي المنزلة الأولى عند الجنة الثالثة أعلى الرغاية المقبولية أن يقال عنه أربعة سفر أول أمر ثقة حجة أو ثقة حجة أو ثقة سفر ثم المنزلة الثانية التي تنفي المنزلة الأولى أن يقال عن الضغط سفر المنزله الثالثه ان يقال صندوق او لا بحث له او ليس له راس صندوق ليس له راس المنزله الرابعه من المنزله الثالثه ان يقال محله صدق يقال جرير الحديد او يقال صالف الحديد او, أو هدم أما في مراتب الجرح، فذكر الإمام رحمة الله عليه مراتب خمسة، مراتب الجرح عند مين؟ هننكلم على كلام مين؟ مزاري مزاري، مزاري، زي عبارات الجرح طبعاً المنجيب في التوسيق نأتي بأعلى عبارات المتح، المنجيب في عكس التوسيق اللي هو الجرح بنأتي بأرض عبارات جرح فتأتي بالمنزل الدنيا أقل حق القرص فأرضى عبارات الجرح أن يقال دجال أو كذاب أو وضع أو يضع الحديث <تصفيق> أرضى عبارات الجرح دجال، كذاب، وضع طبعاً أرضى يعني أن يضع الحديث المرتبة الثانية أن يقال مستهم بالكذب أو متسق على تركئين المنزلة الثانية من مناسب التجريح اللي هي اقل من ارض منزلة التجريح ان يقال عنه مكتهم بالكبت او مكتفق على بطر المنزلة الثالثة ان يقال مدروض او ليس بثقة او ساتة وعنة المنزلة الرابعة ان يقال واحد بمرضة يعني واحد بالمرضة المنزلة الرابعة ان يقال واهل بمرضة، أو ليس لي شيء، أو ضعيف جداً، أو ضعفون. المنزلة الخامسة، المنزلة الخامسة تقرب من إيه؟ تقرب من أقل منزلة في التوسيق. ساهمنا يا فنة؟ يعني أقل منزلة في التوسيق عند الحافظ هنا، فوقل إيه شيء، صدوق ان شاء الله. يعني كده ممكن لو تزقي نشي. طبعا، أما المنزلة الخامسة سهية برضو منزلة دونية. قريبة من أقل منازل التوسيل المنزلة الخامسة في مرافل بتاع أن يقال فيها يضاعف أو فيه ضاعف أو قد ضعف أو ليس بالقوير أو سيء الهد نعم كانت هذه جمال الحقيقة لأن فيه بعض المنازل أو الدرجات في ألفان الجرح والتعديل ذكرها العلماء أكثر من ذلك كما ترى ذلك في كتاب الحفظ المحجر رحمه الله عليه وغير من الأولى في كتاب جيد أنصف كتاب اسمه جرح والتعديل لجمال الدين القاسمي رحمه الله عليه وكتاب جيد في ذلك الجرح والتعديل جمال الدين القاسمي ده الشاطئ الكتير يعني بقى من 70 و 80 زي ده منهج سنه من أهل في زمان الشيخ القاسمي اللي هو كتابه تفسير القرانه صح صح, صح, صح تفسير هو هو نعم <هو تصفيق> ااا يعني بعض رؤوس الاعلان في مسائل الدوائر التعديل قلنا <ترم> احتاج يعني الى ان هذا القص جيدا اذا فهمت الشلات وسورها بالنسبه لبطول السخون ذكر منها معرفه الكود المهمه لقمه التمرين ابدا سرهم احقائقنا الحبان ها واحقائق من من عدم عدم الضوء ركزوا شيء صفات العذل وفي صفات المحبين وصفات العذل واضح اا الضوافع كنا ضوافع هنا للعذل و للحب ومفترق ضوافع من طرفين في ضوافع كذلك اللي في ثانيه شرح العقيدي شد طيب اا كتب تكلمت عن كتب تكلمت عن دين كتاب دزاج في الجزائر يعني كان في كتب تكلمت عن دين دزاج في كتب تكلمت عن دين حسين في عن دين علي عن, عن الله عليه, عليه وهكذا يعني تمام ده أم تقول لي السؤالات؟ اللي جمع دا كوني اللي هو تعطيه التأذير اللي جمع ايه؟ اللي جمع الكتب الستة هو كتب الستة، آآ بس انضط الأمر المهم أن كتب الحديث ليست قاصرة على كتب الستة الشباب؟ دا انت عندك كتب أخرى، مثل هالثاني جاء زوائي ستة كتب على كتب الستة دي كتب التأثير عليك؟ ليه كتب الستة؟ بس الكتب الستة أبرزها، وأشملها، وأحسنها، وأقواها، طبعا؟ لكن في كتبه كثيره جدا في عشرات اللي كتب غير الكتب السته غيري لكن تاريخ التنسيق تكلم عن الكتب السته واول كتاب تكلم عن رجال الكتب السته وكان اسمه الكمان. الكمان المقدسي اول كتاب تكلم عن رجال الكتب السته كتابه كمال ثم اختصره الحافظ بكتاب اسمه تاريخ ثم اختصر تهذيب كمان الحافظ محلا في كتاب تهذيب تنسيب الكمال اللي هو اصح اختصار للمقدمه تهذيب التنسيب واختصر الحافظ سدره تهذيب التنسيب لتقرير التهذيب واضح هذه الكتب جميعها في رجال كتب السته لكن هناك كتب بتتكلم في غير رجال الكتب السته وهي مهمه واضح رجال الموطا الامام مالك الله عليه مثلا وهكذا ده بيجيب لي كتب في الخصه الايه كتب السم في حد عاوز <تحدث داكت> سنه في دار الجاحظ قال لي ثم بعد يعني كمتبخينة بعد يعني في عملية ويجب أن يشي عمل طبعاً إنما هذه مصول حديثية يعني عشان الناس يرسل في كتب كتب كتب أشدر قلوبة رؤية وردها كتب كتب الآلة في حيث نعيز كتب كتب كتب صح حيث بس بس من بعد أبتحكيش لو ربنا أو صبعاته إنه مفتاح مهم ده السلام خلص من منهي المفتاح وبعد ذلك نتكلم في نسأل تلك أيها التحقيق والتفريجان لو ربما سيب السهل هو بخير أو بالنسبه لنا احنا في واللهذا ملغي كل شيء يعني أنا لا. أنا لا الفيحين الفيحين. الله